وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يُؤْخِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاء َلَم يَزِدهممْ دُعَ إِلا فِاراء وَإِي كلُ ما دَتُم للتَْفَِ لَ جَعلوا أَصابِعم جعلوا أَصَابِعم فيِي ذَال وَاسْتَع شَثابَ وَاستَع شَثابَ وَصَر وَاسْتَكْ بَُستِكْمار إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْغَارًا وَيُمْدِدْكُمْ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 قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا, واتبعوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا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 وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَّا خَطِيئَاتِهِمْ يُغْرِقُ فَوْتَخِنُ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ وقالوا حر رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا ينذوا الا ولا ينذوا الا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وَلمَ دَخَلَ بَييت يَمُؤِنَ وَلمُؤِّينَ وَمُ مِنات وَلَا تَزد الظان مِينَ إِ